وَذين وَ القين والم فيين والموس ت في الأح ش هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ جَلَّ الله فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وجهي لله 118. ومن اتبع 119. وكل الذين الكتاب فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير انظُرُوا فِي آيَاتِ اللَّهِ وَالْقُتْلُونَ فِي نَبِيٍّ بِرِحَةٍ وَالْقُتْلُونَ قُلُونَا الَّذِينَ يَعْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَّا نَصِفًا يَشْرُهُونَ فِي عَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الذين um ma